امور الاجتهاديه والمنهج السلفي يعلمنا يعني الالفه وعدم الخلاف في امور الاجتهاديه ماذا ما رايكم في هذا الاصل الذي يعني ابهر في الناس هؤلاء الطلبه بارك الله فيكم بارك الله فينا حماك الله القضيه كما سمعت فيها هوا فيها هوا نعم فهو يقوح أن العلماء مختلفون هل علي بن حسن الله سلام مبتدع أم ليس مبتدع يعني هم اتفقون على أنهم منحرف لكن مختلفون أين وصل يكفيك يكفيك يكفيك أنهم على كلمة واحدة أنه بعيد عن الصواب إيش تلسك مع واحد بعيد عن الصواب من الذي يجعلك أتم منكف مع واحد بعيد عن الصواب تربط يدك في يد رجل بعيد عن الصلاة ابتعد, ابتعد عنه ما دم أن المنتقدين له منهم من يقول وصل إلى البدعه منهم من يقول في الطريق اللي هما وصل عنده انحراف هذا يكفي بارك الله فيه هذا الذي ينافي هذا